بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت والبيت المعمور والسقف المرفوع وَالشَّقِّ فِي الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّن مَّلَكُونَ مِن يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين فَوَيلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهْمَّمَ دَعَاءَ هَمَاذِهِنَّ التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما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 كُلُوا وَاشْرَبُوا هَمِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَنُونَ مُتَّكِئِينَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِيدٍ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 شيء. كل مرء بما كسب رهي وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وَأَقْرَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا وَمَا قَوْلُنَا عِذَابُ السَّمُومِ <تصفيق> إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ هُوَ الْبَرُّ ذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنَامَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونُ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ وَأَنْتَ فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهْ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلَّا بل يُوكِنُوا أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَانِ إن ربك أم هم المسيطرون أم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين املؤوا البنيان ولكم البنون ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون اعمل عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا فالذين كفوا هم المكيد ام لهم اله غير الله مبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ يَوْمَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَمُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا ذُلُونِ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وسِرّ الّي حكمي ربي كف إنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تكون ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم